ظهرك الذي أنقض رَكَ ورفعنا لك ذكرك وَاهَ رَكَ وَرَسَمْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَسَمْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ